A'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilkah ayatul kitab al-hakim. Akan lina sejben an awhi la ila rujul minhum an awzirin nafs an dan sesuatu berfirman kepada mereka: "Sesungguhnya aku akan menghantar kepada mereka berita yang baik. Tetapi إنا ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمور ما من شفيع إلا من بعد إذن ذلك الله ربكم فعبدوه أ فلا تذكرون إليهم مرجعكم جميعاً وعذ الله حقاً إنه يبدؤ الخلق ثم يعيد ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. وَالَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً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 لا آيات، لا لقوم يتقون. إن الذين لا يرجون رقانا و. وَعَطُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ أُولَئِكَ مَأْوَاهُ الْنَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنْهُ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِ بْرَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ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 اتهم رسله بالبينات وما كانوا يؤمنون كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الارض من بعدهم لننظر كيف تعملون واذا تتلى عليهم قال الذين لا يرجون لقاءنا قال الذين لا يرجون لقاءنا أتي بقرآن غير هذا أو بدّه قل ما يكون لي أن أبدله من تُلْقَى نَفْسِي إِنِ اتَّبَعُوا إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِن عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قُلْنَا وَشَاءَ اللَّهُ مَا تْلُوتُهُ عَلَيْكُمْ مَا تْلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُ بِهِ فقد لبثت فيكم عمر من قبله أ فلا تعقلون فمن أظلم من من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يُصْنِحُ المُجْرِمُونَ وَيَعْبُدُونَ مِن دون الله ما لا يضرهم ولا فَعَمُّمُ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاءُ لَاعِنُ دَ الله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 مع تو واحدة فاختلفوا ولو لا كلمة سبقت من ربك لقضية بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون ولو لا أُزِل عليه آية من ربي فقل إنما الغيب لله فانتظروا إن معكم من المنتظرين، وإذا ذقنا الناس رحمة من بعد ضواء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا. قُلِ اللَّهُ أسرع مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُونَ وَالَّذِي يُسَيِّعُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَ هَارِقٌ عاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّ Mahu menghimpit dengan mereka, maka Allah muncul untuk memberi hukum. Muncul untuk memberi hukum. Muncul untuk memberi hukum. Muncul untuk memberi إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم Mata al-hayat dunia, thumma ilaina marjukum, falulabiukum bima kum إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء أُنزل له من السماء فاختلَق فيه نبات الأرض مما يأكله الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم طادرون عليها أتاها, أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا، فجعلناها حصيدا كأَلَمْ تَغْنَ بِالأَمْسِ كذَلِكَ نُفَصِّلُ الآياتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَاللَّهُ يَدْعُونَ إِلَىٰ دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صراط مستقيم الذين أحسنوا الحسناء وزيادة ولا يرهق جوهره القتار ولا ذلء لأئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاؤ سيئات بمثلها و ترهقهم ذلما لا لهم من الله من عاصم كأنما أشعة جوهم قطع من الليل مظلما وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا Maka kita akan mengatakan kepada mereka: "Kami telah mengatakan kepada mereka: "Kami telah mengatakan kepada mereka: "Kami telah mengatakan kepada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 Bilai yang rezeki dari langit dan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 فأنا تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم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 الحق احق ان يتبع اما لا يهدي اما لا يهدي الا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 و ربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عمل ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك تَتَسْمَعُ الصُمّ وَلَوْ كَانُوا لَا يعقلون ومنهم من لَيْسَ لَكَ أَن تَهْدِيَ الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يَدْرُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لم يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ وَإِن مِّن يَوْمَيْنِكَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ mereka, maka Allah Shaid atas apa yang mereka lakukan, dan setiap umat memiliki Rasul. Jika datang Rasul mereka, mereka berdebat dengan mereka dengan kejujuran, dan mereka tidak berdusta. لا املك لنفسي ضرا ولا نفع الا ما شاء الله لكل امه اجل اذا جاء جعلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بيات أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون ثم إذا ما وقع أمر يستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجذون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبؤن كأحقده قل إيه وربي إنه لحق وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ وَلَوْ أَنَّ Sesungguhnya aku akan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 ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيطون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر وإلا في كتاب مبين أنا إن أولياء الله لا خوف عليهم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 هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِنَّ عِندَكُمْ مِنْ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 ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُم مَّقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلِمَ اللَّهُ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمَعُ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَنفَعُ أَمْرُكُمْ عليكم ما قضوا إليه ولا تضرون.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 ظل كيف كان عاقبة المذرين؟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 أحكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. قالوا أجتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا عم ما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض.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 وَجِئْتُمْ بِهِ السِّحْرِ إِنَّ اللَّهَ سَيُبَطِلُهُ ان الله لا يصلح عمل المفسدين ويحط الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فما امنى لموسى الا ذريته من, قومه على خوف من فرعون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 وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبله وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إن kau dati terbangun, dan melahih hujan dan amal-amal dalam kehidupan dunia. Rabb, kami tidak berhenti dari kebenaran-Mu. Rabb, kami meminta keberuntungan mereka dan menarik hati mereka, sehingga جبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعن سبيل الذين لا يعلمون وجاوز ناب بنى إسرائيل البحر فأتبعهم في العون وجنوده بغي وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قل Aman tu anehu la ilahe illa Llazamanet bihi la ilahe illa Llazamanet bihi bnu Israel wa ana min al Muslimin. صيت قبل وقوت من المفسدين.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 لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم Kalaula kahat kawat aman, fana faham iman, haa, illa kaum yunus, lama aman, khasafna anhum azab al khizir fil hayat al dunya, wmatagna hum ila hin, walau sha'arabuk, lama aman man, fil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 Allah, min. Allah, min. Allah, min. Allah, min. Allah, min. Allah, min. Allah, min. Allah, min. Allah, menunjee rsulana والذين آمنوا كذلك حق علينا ننجي المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبد Terima kasih kerana